Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlu diketahui Perlu diinformasikan bahawa InsyaAllah Besok merupakan Penutupan khutmil Quran Di musola Baitul Akmal Yakni di musola paling utara sendiri Sekali lagi Besok malam 29 Khutmil Quran Penutupan di musulah Baitul Akmal Atau musulah paling utara sendiri Dan Dimohon kepada para jamaah Besok Yang tidak berhalangan hadir Mohon bersama-sama InsyaAllah kita akan melaksanakan Salat terawih malam terakhir InsyaAllah Semoga kita diberikan Kesempatan Kesehatan Panjang umur diberikan ketetapan iman dan Islam, diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semoga amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita, amal ibadah solat kita, zakat kita, tadarus kita dan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang yang faizin atau orang yang beruntung di bulan Ramadhan. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Nuh. Alhamdulillahi minashayyidan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.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 بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقاهعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغعة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 وعصروه صولاهم بيم فأخذتهم أخذ فأخذهم أخذت ربيا إن لم طول ما أحملناكم في الجاريا لنتجعل عليكم ترك وتواء تعياء أدنوا عيا فإذا نفخ في الصوت نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا لكة واحدا فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فأني يومئذ واهيا والملك على أرجاءها ويحمل أرشا منها ك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعذون يومئذ تعذون لا تخفى منكم خافيا فأنا من أُعطي كتابهم يميني فيقولوا وقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا كطوفها داليا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خاليا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَذَمَّ دَرَاهِمَهُ عِسَامِيَهْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا قَاضِيَهْ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُؤْدَانِيَهْ خذو فغلو خذو فغلو ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة دعوان سمعون ذراع دعوان سمعون ذراع فسقوا إنهم كانوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم همنا حميم ولا طعام إلا من قسنين لا يأخله فنا أقسم بما تنصرون وما لا تنصرون إن لقول رسول كريم وما هو بقول شيخ قلينا ما تؤمنون ولا بقولك قلينا ما تذكرون تزيلون العالمين ولو تقوى علينا بعض الأقاوين ولو تقوى عليهنا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّنَا لَعَسْقَرْتُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ سبح بسم الله بيك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له من الله ذل معاحج تعوج الملائكة وروحه إلي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصميم صورا جميلة إنهم يعونهم إنهم يعونهم بعيدون أو قريب يوم تكون السماء كالمنه و تكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم قد المجهم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمني وصاحبه وأخي وفصيله التي تؤيي ومن وما في الأرض جميع ثم يواجه كلا نزاعة للشيوآه تدعو من أدبه وترى وجمع فأوعاه إن الإنسان خلق نوعا إذا مس شر جزوعا فإذا مس الخير منوعا إلا المصنين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين لهم في أموالهم والذين في أموالهم حكم معلوم للسان والمائن والمحروف والذين صدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت عيمانهم فإنهم غير ملومين مَنِ ابْتَغَى وَرَاءَكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ بِشَغَائِرِهِمْ قَائِمُونَ والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مقرمون فما للذين كفروا منك مخطعين عن اليمين وعن الشمال حسين أي طمع كل معء منهم أن يدخل جنة نعيم أناهم مما يعلمون، فلا أقسم بكم بالمشائخ والمراءم إن لقائدهم على أن نبدل خيوع منهم وما نحن بمبسوطين، فدهم فدهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم الذي يعدون يوم يخرجون من الأدناه. يخرجون من الأجداد سرعان كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أم صارهم ترهاقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن آذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أنيم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 دعوت قومي قال عب إني دعوت قومي ليل أو ولاها فلم يزدهم دعاء إلا فراغ فإن كل ما دعوتهم لدعو فلهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستوشعث يابهم وأصع وسكت واستكبار ثم إني دعوتهم دعاء ثم إني أعلىت لهم وأسعت لهم إشارة the 10 فَقُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنَزِّلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويمددكم, بأم ويمددكم, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جن ويجعل, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا اطباقا وجعل القمر فينا نععا وجعل الشمس سراجا الله اباتكم من الاغذى ما ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا الله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا من ما سمنا فيجاجوا قالا نوح قوم انهم عصروني واتمعوا من لم يجدهم ماله ولا دم الا خسارا. وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ بَلْ قَالُوا لَا تَدْعُونَّ آلهتكم, آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْعُونَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَجِدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا إِمَّا خطيئاتهم, خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُونَا مِمَّا فَلَمْ يَجِدُنَّ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آنصَرًا فَقَالُوا نُعْرِضُ عَنْ لَاتَةٍ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِينًا إِنَّكَ إِن دنتَ دهنهم يظنوا عبادك وَلَا يجدون إِلَّا فَجًا وَلَا يلدون إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا أَمْ يَوْفِي لِلْوِلْدَانِ وَالِدًا يَعْلَمُ مَنْ دَخَلَ مَيْتَةً مُؤْمِنًا أَوْ لا تزيد الظالم منا إلا تماغا بسم الله الرحمن الرحيم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 كان رجال من الإنس يعودون برجال من الذن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملعا حاسا شريبا شديدا وشعوبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَّا مَقَاعِدَ لِنَسْمَعَ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ تَنَغُُّمَ شَغَابٍ وَصَدَا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُهِينَا بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ عَادِمُهُمْ أَمْ بُغُومُ مُغَاشِدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّانِعُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّ طَرَائِقَتِنَا وَأَنَّ ظَنَّنَّ أَلَنْ يُعْجِزَ ان لَّمْ نَسْمَعْ عَن الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَآبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةٍ أَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفَتْنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعَظِّمْ ذِكْرَ رَبِّهِ فَسُقْيَاهُ عَمَّ صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ نَمَّا الْخَوَادِمُ لِلَّهِ يَدْعُونَ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ نَذِيرًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوهُ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولم أجد من دونه ملتحادا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يحصن الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يرعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما ترادون أم يجعل له رمي أمدا عالم الغيب فلا ينفر على غيبه أحدا إلا من اهتضى من رسول فإنه يسلك من بين يدي ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ إنسانا ترمينهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدلا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يصضو او يرقص منه قليلا او زد عليه وتلن القرانا تطوينا ان سنلقي عليك قولا فايلا اننا شتنئ نه اشد وطئا واقوى مطينا. إن لك في النهار سماها طويلاً وذكر اسمه بك وتمتن إليه تمتيراً قبل المشي والماحب والمقربين آناء إلاه إلا فلآء إلاه إلاه وفتخذه كيلا أسبه على ما يقولون وحجوه مجون جميلاً وذوني والمكذبين أقول النعمة ومهلهم قليلاً ان للذين آمنوا وجحيما اطعاما زمزا ذا غسقه وادابا انيما يوم تجفف الارض جمان يوم تجفف الارض جمان فكانت الجبال كثيبا مهينا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصوا فرعون رسول فأخذناه أخناه ومينا فكيف تتقون إن كفرت اليوم أن يجعل الولدار شيبا السماء وفطروا ك نعده مفعولاً إن له تفكير إن له تفكير فما أشاء أتخذ إلها به سبيلاً إن عمبك يعلم أنك تقوم أدنى مئة ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من فالله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصره فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيقول منكم مرضى وآخرون يضغمون في الأرض يمتعون منهم فاند الله وآخرون يقاتلون في سميل فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا السكاء وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقنّموا لأنفسكم من خير أن تجدوا الله وخيرا وأعظم آجرا واستغفر الله واستغفر الله إن اللهم غفور رحيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدفر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فانجر ولا تمن أن تستكثر ولربك فاصبر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 إنه فكر وقندر فقتل كيف قندر ثم قتل كيف قندر ثم نضر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤسر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأسنئ سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر دواحة للبشر عليها تشعر عليه تسعة عشر وما جعل أصحابنا إلا مناقك وما جعلهم عددا وما جعل عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لاستيقن الذين أُوتوا الكتاب والاستاذ الذين آمنوا إيمانه ولا يغتمن الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا قول الذين في قلوبهم مضوع ما عذو والكافرون ماذا أراد الله به هذا مثلا كذلك يظلم الله ما يشاء ويندي ما يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا أنه وما هي إلا ذكرى للبشر كالنا والقمر والليل إذ أدبر والصمح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر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 فَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كأنهم حمر مستنفرا فوات من قصورا بل, بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا هل هلا من لا يخافون الآخرا كلا إنه تكرا فمن شاء ذكرا وما يكون إلا أن يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرا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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجع أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفار كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخاف بل الإنسان على نفسه بصيرا بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى مأذون لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فدم قرآن ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل فتدعون وجوه يومئذ, يومئذ ناظرا إلى ربنا ناظرا وجوه يومئذ باسرا وجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بنا فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من يفعل كن إذا بلغت التراقي وقيل من أرق وقيل من أرق وظن أنه الفراق والتفت ساق مساق كنا التراق وقيل من قاق وظن أنه الفراق والتفت الساق من ساق ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وفلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم دهم إلى أهله يتمضى أولى لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسن الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم, ثم خلق, ثم خلق عنقة فخلق فسوا ثم كان عنقة فخلق فسوا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى سُبْحَانَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ <تصفيق> عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تد يفجعون ما تفديه يفرون بالنثر ويخافون يوما كأن شروهم مستطيع ويطعمون الطعام على حبني مسكين ويتيم وعذ وأسير إنما يطعمكم وجه الله لا يهريد منكم جزاء ولا شكوه إنا لخاف من ربنا يوم العبوسان قنطرة فوَقَالُوا مَنْ لَوْ شُغَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَالُوا وَلَقَالُوا نَضْغَتُوا وَشُغَلُوا وَجَدَاهُ بِمَا صَبَرُوا وَجَدَاهُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَيْرَةً وَالْتَكِينَ فِي الْأَعْرَائِ لا يرون فيها شمسا ولا زميرا ودانة عليهم ظلالها وذللت قطفها تذليلها ويطفف عليهم بأيات من, من فضة وأقواب وأقواب كانت قاريا قاريا من فضة وواهر من فضة قدرها تقديرا ويسقل فيها كأسا كان بزاجها سا جميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عَن يَنُومُ صِيَامُ صَالِحٌ خُضْرٌ خُضْرٌ وَاسْتَبَطَّ وَحَنُوا أَسَاوِرَ مِنْ فُطَّةٍ وَصَامُوا مَعَهُمْ شَوَابًا طَعَامًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ نَحْنُ نَنزَّلُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وادكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسمح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلا ويذعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا من دلنا أمثالهم تمدينا إنها دين تذبرا فمن شاء اتخذ إلى عنب سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعصفات عصا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون الأواقع فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْوُسُومُ أُقِذَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ يَوْمَ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْنِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعَهُمُ الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ المكذبين ألم نخلق من ماء منين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادعون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض قفاة أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها عواص فجعلنا فيها عواص يشامخات وأسقين وأسقيناكم في ليل يوم إذن للمكذبين يا طلقوا إلى ماكو توبه تكذبون يا طلقوا إلى ضلاب ثلاث شعاب لا ضليله ولا يغني من اللعاب إنما تعومي بشعرك القاصع أن هو جمالت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 فإن كان لكم كيدا فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكم مما يشتمون كلوا واشربوا مليئا بما كنتم تعمنون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون لا يركعون وَإِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيفٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ وَالَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْنَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ فَلَمْ نَجْعَلِ الْأَغْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّارُ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَادًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَحْصِرَطِ مَاءً ثَنْجَادًا لِنُخْيَ بِهِ حَمْبًا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْخَصْمِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فكانت اماما وسنيوات الجمال فكانت صاما ان جهنم ما كانت معصادا للطاغين مأما لا مثين فيها احطاما لا مثين فيها احطاما لا يذوقون فيها بردا ولا شبا إلا حمموا وفسقوا جزاؤهم أوفقا إنهم كانوا لا يخرجون حسابا وكذبوا بأياتنا كذبا وكل شيء أحسينا وكل شيء أحصيناه كتابا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا أَمْنًا وَعَرَفًا ۖ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رب السماوات والأرض وما بينه والرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والمنائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريما يوم, يوم ياضر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسامحات سمحا فالسامقات سمقا فالمنبرات أمرا يوم تعدف رادفا تتمع رادفا قلوب يومئذ واجفا أبصارها خاشعا يقولون أئنا لمردودون في الحافرا أئذا كنا عظاما ناخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرا فإنما يزد هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ألأتاك حبيث موسى إذ ناداه ربه بالغادي المقدس طواه اذهب إنافع لإنه طواه وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَمِنَ الْآيَاتَ كُبُرًا فَكَذَّبُوا وَعَصَوْا فَمَا أَدْرَاكَ هُمْ أَسْحَافٌ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا مُمَقِّمُ الْعَلاَ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُلاَ فأخذوا الله مكان الآخرة والأونة إن في ذلك لعبوة لمن يخشى أن تُأشر خلق أم السماء بناء. أفع سمكها فسوانا وأرطش ليلها وأخرج ضعانا والأرض بعد ذلك دعانا أخرج منا ماءنا ومهعانا والجبال أرسانا فتاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطمة كبورة يوم يتذكر الإنسان ما سعى فضغزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ عِلْمُهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن أنهم يوم يعونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاما بسم الله الرحمن الرحيم عبس وَتَوَلَّى. فَأَمَّا مَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْغِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَزَّكَّى فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنْ إِسْطَعَنَى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى فَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْحَى فَوَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَبْقِيُ فَمَا شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَغْفُوَةٍ مُطَمَّرَةٍ بيأيدي سفرتي كرامي بأعرقتي ل الإنسان وما أكفى من أي شيء خلق إن نطفت خلقه إنه طافت خلقه فقدع ثم سبيله سعوه ثم أماته فأقبع ثم إذا شاهى شاه كلا لم يقد ما أمر فالينظر الإنسان إلى طعامي أَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ صبا ثم حَيٍّ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا وَنَبَاتًا وَجَعَلْنَا مِنْهُ جَنَّاتٍ مُّخْتَلِفًا أَكْنَافًا لِّيَأْكُلُوا مِنْهُ وَمَا فِي السَّمَاءِ فَاكِتَابَ أَنزَلْنَاهُ وَأَنبَأَ مَتَاعَنَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْتَّصْخ فَإِذَا جَاءَ التَّصْخ يَوْمَ يَفِرُّ الرَّعُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِ وأمه وأبيه وصاحبته وبليه كل مئن منهم يومئذ شأن وليه وجوب يومئذ مسفع ضاحكة مستبشع أرجوه يومئذ عليها غبرا تغرقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السبب إذا الشمس قويت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم وإذا الجبال صجعت إذا الشمس قويت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صجعت وإذا العشارة عطلت وإذا الوحش عشعت وإذا المحرق صجعت وإذا الوحوش وإذا النفوس زوجت وإذا الموادة سئلت من قتلت وإذا بيقتلت وإذا الصحوشة وإذا السماء قشطت وإذا الجعيم سعرت وإذا الجنة أصنفت علمت نفس ما أخضرت علمت نفس ما أحضرت فلا اقسم بالخنس فلا اقسم بالخنس الجواحين كن نس واللين اذا اسس والصم اذا تنفس انه لقوم عصون كريم ذي قوه عادات العشيمكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون بلقد رآه من أفق المبين وما هو على الغيب بظليم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يسلقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا الكواكب ثرثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بحفرت علمت نفسما قدمت وأخارت يا أيها الإنسان ما غرق ما غرق بعمك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صوت في أي صوت ما شاء كبك قَالُوا بَلْ نَتَّكِذُّونَ مِنَ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِمِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ أما أدعوكما يوم الدين ثمما أدعكما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم وين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسعون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدعاك ماس الجين كتاب محقوم وين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل محتد أثيم إذا تتنع عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا من قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم حرم بهم يومئذ يوم لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثُمَّ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَأَنَّا إِنَّا كِتَابٌ بَلْ أَبَرَاهٌ فِي عَنِينٍ وَمَا آتَاكَ مَا عَنِينٌ كِتَابٌ مَّحْقُومٌ يَشْهَدُ الْمُقَرُّؤُونَ إِنَّ الْأَبْرَاهَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَغَ تعرف في وجوه نظرة النعيم يسؤول من رحيق مختون ختامه مسكين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب من المقربون إن الذين أجربوا كهانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا آمروا بهم يتغامزون وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِينٍ وَإِذَا أَوْعُمْ قَالُوا إِنَّا أُنَا إِلَّا طَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْنِ مَحَافِظِهِ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 الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لغنبها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لغنبها وحقت يا أيها الإنسان إن ك كادح إلى ربك كادح كادح فملاقيني فأما من أُعطي كتابه بيمينه فسوف يحاسب يحاسب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسهورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسهورا إنه ظن إن نظن أن ليح بنى إن غمه كان به مصيرا فانا اقسم بالشفق واللين وما وسقى والقمر إذا تسقى لا تركم نطم قا عا طم قا فما لهم لا يؤمنون وإذا قُرئ عليهم القرآن لا يسجدون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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرج واليوم الموعود شاهد ومشهود وطن أصحاب الأخدود الناهذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 الله من وعائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق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 فما لهم يا قوتي ولا ناصر والسماء إذا ترجع العظيم الصادق إنهم لقول فصل وما هو بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هي للكافعين أم بسم الله الرحمن الرحيم سنبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى قَدْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرُ سَيَذَّكَرُ مَنْ يَخْشَى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تسكى وذكر اسم ربه فصلنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصمة ترسنا نارا حامية تسطى من حين آلية ليس لهم طعام إلا من ضعيع لا اسم ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناصمة نعم لساعين عاضيًا في جنة عالية لا تسمع فيها لغة فيها عين واجية فيها سر مرفوع وأقوام مضوع ونمارق مصفوته وزعمي مبثوث فلا ينظرون إلى الأيبن كيف خلقت. إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت وإلى الأرض كيف صطحت فذكر إنما تمدكِ لست عليه بوصيطر إلا ما تولى وكفّ فيعذب الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن, إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ هَٰذَا لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب <تصفيق> إنهم بقلب المقصاد فامن إلي سان إذا ما بطله عنبه فأكمله ونعمًا فيقول عبدي أكمل وأما إذا ما بطله فقدره عليه غصمه فيقول عبدي أكمل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعاضون على طعام المسكين وتأكلون التغاث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض ذكا كلا Dekka, deka. Wajah awam bukan wal malakus sifah, sifah. Wajah awam bukan wal malakus sifah, sifah. Wajih ayau mai dia يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم عيد الله يعلم عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتُن النفس المقام ارجعي يدعين إلى ربك رضيتم رضيا فادخني في عبادي وادخني جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد <تصفيق> وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَالْإِنْسَانَ وَشَفَتَيْنِ وَأَغْذَيْنَاهُ مِنْ جَدِيدٍ فَلَقَدْ خَلَقْتَ الْعُقَبَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَا tak tuombang أو إطعاما في يوم ذي مسربا يتيما ذا مقاربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هناك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصنة Bismillahirrahmanirrahim والشمس وما ضحّى والقمر إذا تلاعى والنار إذا جلاعى والغي إذا يوشى والسماء وما بلعى والأرض وما طحّى ونفسه وما سوّى فألها من خجورها وتقواها قد أفلح الناس كنا وقد خاب الناس سنا قد دبت المود بطوائدها بعد أشقاها فقال لهم إن قط الله وسقياها فكذبوا فعقواها فدمّ عليهم ربهم بذابهم فسوها فلا يخاف عقباها <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم واللين إذا يغشى وأنها ردة تجعل أخلق الذكر والأنثى إن سعيكم نشتاها فأما من أعطى واتقى أصنق من حسنا فسنيسره للنسرى وأما ما بقينا وصلنا وقد ذنب من عسنا فسنجلسون للعصر فسنجلسون للعصر وما يغني عن مملوء إذا تغند إن علينا المدّ وإن لنا الآخرة ونؤنّا فَأَنْتَ كم نعوذ بالله لا يصلنا إلا الأشرار الذي كنّا بعثوا الله وسيجنبون الأتقا الذي يعطي ما يتزكى وما لأحد عاد من نعمت يجازى إلا بتقاء وجهي ربي الأعلى إلا بتقاء وجهي ربي الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والضحا واللين إذا سجى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 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَذَمْنَا شِحْنَةَ صَدْرِكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ فَأَغْنَيْنَاكَ عَنْ ذِكْرِكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ هَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ نَقْنَقْنَقْنَقْنُ <تصفيق> الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ أَعْدَنَّاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد من الدين اليس الله بحاكمين سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَنَاقَ إِقْرَأْ وَرَمُّكَ الْأَكْرَمَ الَّذِيْهِ عَلَّمَ بِالْقَلَمْ علَّمَ الْإِنسَانَ مَا نَمْيَ عَلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطَّعُ أَوْ أَمْسَرَ إِنَّ إِلَهَمْ يَكُوجَ أَوْ أَيْتَ الَّذِيَ نَهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَوْ أَيْتَ إِنَّكَ نَعَلَ أو أَوْ أَمَّهَا مِتَقَوَّى أَوْ أَيْتَ إِنَّكَ دَبَّ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بأن الله يرى هلا لئن لم ينتهل نسعا من ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سنتع الزبالية كلا لا تطعه واسجد وقتهبه بسم الله الرحمن الرحيم اننا انزلناه في ليله القدر اننا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن عبده كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما حتى حتى تأتيهم البينة قصود من الله يسلو صفهم مطهر فيها كتب قيما وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب من أهل الكتاب, من من أهل الكتاب إلا بعدما جاء وما تفرق الذين أُوتوا الكتاب إلا بعدما جاء أتُهم البيان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينِ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 جزاهم عاداهم عن بستانات عدن جنات تعدل جزاهم عاداهم عن بستانات عدن جنات تعدل تجري من تحتها الانهار لفيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي أمم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سلسلت الأرض سلسالها وأخرجت الأرض أذ وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحانها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليعوا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموهيات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن منه نقاعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بحث ما في القبوه وحصن ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذن لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارع من القارع وما أدرك ما القارع القارع من القارع وما أدرك ما القارع Yau makanul nasuk al farashil mabshoot. Yau makanul nasuk أما ما ثقلت موازينهم فأما ما ثقلت موازينهم فهو في عيشة عاضيا وأما من خفت موازينهم فأمهم غاية وما دعك ما هي؟ وما أدرك هي نآر حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألناكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لا كلا كلا لا تعلمون علم اليقين نتعن الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والأس إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ وَتَعَالَصوا وَتَوَاصَو بِالْحَقِّ وَتَوَاصَو بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِلَّا لِلَّكُلِ غُمَزَةً الْغُمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَنَوَّ وَعَدَّنَ يحسم أن ما نمو أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدغاك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفدة إنها عليهم مؤصدا في عمد ممددا بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضديل وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميه بحجارة من سجين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 الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب من دين ولا يحض ارأيت الذي يكذب من دين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلي المصلين الذين هم عاصلاتهم ساون، فوين للمصلين الذين هم عاصلاتهم ساون، الذين هم يعون ويمنعون المعين. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لهم بك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا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 بدون ما أعمد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفقه سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تنبت يدا أبينا بروة مرات انه مالوا وما كسب سيصلان نار ذات لهب سيصلان نار ذات لهب ومراته حماله الحطب في يدها حزم من مسند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 ومن شر الراس من اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم A'udzu bi rubbinnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي وسوس في صدور الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجن والناس لا إله إلا الله المتوحد من بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكميرا المتفهد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقدير وتدبيع تدبيع وتقدير المتعاليم عظمته ومجده المتعاليم مجده وعظمته الذين انزلوا الفوقان على عبده ليكون العالمين نذيرا صدق من حسبنا به كفينا صدق من اتخذنا وكيلا صدق الذي إليه سمينا كل صدق الله وَمَنْ أَصْلَقُ مِنَ اللَّهِ حَنِيثًا وَمَنْ أَصْلَقُ مِنَ اللَّهِ قِينًا خَضَعْتْنِ عَظَمَتِهِ الرِّقَابَ وَذَلَّتْنِ جَبَهُتِهِ الصِّعَابَ قَبَهَرَتْ آيَاتُهُ أُولِي الْأَلْبَامِ خَافِعَ الدَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ لِلطَّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يتقوننا لا إنا إلى الله وإليك توكلنا وإليك النصير ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وَنِمَا أَلْسَمَ وَأُجَبَهُ أُجَبَ قَيْرَجَحِ قَيْرَجَحِهِنَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ اللَّهُ مَعَ وَصَلِّ مَعَ اللَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا, سيدنا وَلَبِينَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ أُمْمَةٌ الْمُؤْمِنِينَ الحمد لله الحمد لله لك الحمد على ما أنعمت مني علينا من نعمك العظيمة وأناك الجسيمة حيث أنزلتنا حيث أنزلت إلينا خير كتومك وأوصلت إلينا أفضل وصلك وشرعت لنا دينك الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الأن والمال والوعافة الحمد لله على نعمة الأن والمال والمعافاة الحمد لله على النعمة على نعمة الصحة والعافية الحمد لله الذي بلغتنا أول ليلة من شهر رمضان الحمد لله الذي بلغتنا آخر شهر رمضان الحمد لله الذي بلغت بلغنا أواخر ليلة من شهر رمضان وأن يسرتنا وأن يسرتنا من صيام رمضان وقيام ومن جميع أعمال الصالحة ومن قوام. ومن قراءة كتابه العزيز لا يأثيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الحمد لله على التمام الحمد لله على الكمال الحمد لله على الكمان الحمد لله على التمان الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فردانا وأطعمنا وأسقانا وكل بلاء حسن أبنانا الحمد لله حبل لله غير مودع ولا بكف ولا مقفوه ولا مستغن عن الله ما إنا عبيدك منو عبيدك منو إمامك نواسينا بيدك ماضن فينا حكمك عدل فينا قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إسأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزادنا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسها به الحلن وأسكننا به الظلم وجعلنا عند الجزاء من الفائزين عند النعماء من الشاكرين عند البلاء من الصابرين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شبيحا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دنيئا وإماما اللهم اجعلوا لقنوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء وعن الجنة وعن الجنة الممحصاة ومن النار مخلصا. اللهم من قلنا من القرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الذلة إلى الأزهار ومن الإهانة إلى الكرام ومن الفقر إلى الغنى. ومن النار إلى الجنة ومن المبتلاء إلى العافية ومن السقيم إلى الصحة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفا وحدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفا ويضيء حدودا يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمن اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلنا وارزق ناتنا وتهو آناء الليل وأطراف النهار واجعله يا رب العالمين اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتمعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت <تصفيق> وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعص من عاديت ولا يضل مؤاليت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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائما دنيا ومدعنا بأسماعنا وأمصاهنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا ونعم من الوالف منا <تصفيق> وَجَعَلْ صَرْحَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَنَاهِي الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ لَنَا وَلَا إِلَهَ نَحْنُ مُصِيعُنَا وَجْعَلِ الْجَنَّةَ دَارَنَا وَقُرَّنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على آنيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قلمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسغرنا وما أن تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قديم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن لنا وترحمنا وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخدونين واختمنا منك بخير أجمعين رب نجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك غاهبين إليك مخبتين منيبين <هم> رب لا تقبل توبتنا وغسل حومتنا وأجب دعوتنا وقض حاجاتنا واسل سخائم قلوبنا يا رب العالمين اللهم رحمتك أن أرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا اللهُ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنَا مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لَنَا وَتَوَفَّنَا مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَنُّكَ كَلِمَتَ الْإِخْلاَصِ ونَسأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْمِ وَالشَّقَاءِ وَنَسأَلُكَ فِي ال... وَنَسأَلُكَ كَلِمَتَ الْحَقِّ فِي, في الْغَضَبِ وَالْغَضَا وَنَسأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَنَسْأَلُكَ رَضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَنَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَنَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرا ولا فتنة مذنا اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لي آبائنا وأمهاتنا اللهم وفقنا آبائنا وأمهاتنا اللهم وفق قدرهم ويسر لهم أمورهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لك. اللهم اغفر ذنوبهم وكفر عنا سيئا وكف عنهم سيئاتهم وعاظم لهم اجورهم واوف لهم ما مات منهم اللهم حسنا بالغامهم اللهم حسنا بالغامهم اللهم اغسقنا البربع بهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب بلع العالمين اغفر لنا موتانا وموت المسلمين الذين شهدونك كمن ولنبيك ونبيك برسالات وما اتوا على دان اللهم اغفر لهم واعمهم واعفهم واعف عنهم واكرمنهم واسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبواذن ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقذهم الأب ياض من الناس وعباد من دار خير من دارهم وأجل خير من أجلهم وزوج خير من زوجهم اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله وعادل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشيء كل عاجلي وآجري ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسلك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بقدر من شر مستعذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما قدمنا وما أخرنا وما أنت عنا وما أصرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إننا نسألك حبك. وحب من يحبك وحب عملي يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقوىها اللهم آت نفوسنا تقوىها وزكها أنت خير من زكهاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم يا رحمن يرحلنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجناد والتراب رحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرجت والحمد لله الذي يده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبراب وحضر الحساب وجاء من الملكان للسؤال والجواب اللهم لقلنا للجواب واجعل قبورنا بعن فراق الدنيا من خير منازلنا وفسحنا بأضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير ربان يا ذا وال. Oh, اللهم لا إله إلا الله سبحانك من تعطف بالعنس وقال منه سبحان من لبس المجد وتكرم منه سبحان من لا يغمغ التسبيح إلا نه سبحان الملك القدوس سبوح قندوس رمنا ورم الملائكة وهو عنت الوجوم لعظمته عفا عن بفضلك يا الله إنا نسألك في هذه الأواخر ليلة من شهر رمضان وببركة ختم القرآن العظيم اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقامنا من النار وارقام آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا وأستاذنا ومشايخنا ونوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين اللهم يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا منشي الهلكى ويا منقذ الغرقى أقرب قريب حلت بين النفوس واخد النواصي والأقدام اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك أوكلنا اللهم إن أشكو بثي وحزني إليك كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعالم من الله ما لا تعلمون اللهم إنك اللهم أنت تعلم ما لا يعلم اللهم يا فارجلن يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم اللهم إنا ندعوك دعاء المسكين دعاء من ذلت لك رقمته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه هذه الجبار لم لما سجدت إلا لك ولا أيدينا رفعت لم ترفع إلا لك يا رب لا تعذبنا فيا رب لا تعذبنا ضامن يا حي يا قيوم يا د الجلالي والإكرام يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب كل شيء ومليك ياك نعبد وإياك نستعين اللهم إنا نسلك أن ترى مكاننا اللهم توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه اللهم توفنا حجاجا أو معتمرين أو مجاهدين أو ساجدين يا رب العالمين اللهم توفنا ساجدين يا رب العالمين اللهم توفنا ساجدين لوجهك يا رب العالمين اللهم بأسماءك الحسنى اللهم إننا نسألك بأسماءك الحسنى وصفاتك العلى يا غافر الذنوب ويا سده ويا سدا والعيوب اللهم استر علينا اللهم سر عيوبنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين اللهم سر علينا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسلو وجوه يا رب العالمين اللهم لا يخرج هذا الشهر إلا وقد اعتقت عقابنا من النار اللهم لا يعلم اللهم لا نعلم أن ندرك شهر رمضان القادم أو أنك قد توفنا اللهم إلا أسألك في هذه الليلة الذي تتنزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه فيارب اعتق رقابنا من النار وطول عمورنا وكفر سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأعتق رقابنا من النار فيارب إن تعتق رقابنا فبرحمتك وإن لم تعدمنا فنستبظل من العبيد يا رب العالمين اللهم ها نحن نودع شهرنا على التقسير منا وقد هتينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك السائري فيا رب تقمر صيامنا وقيامنا وصلاتنا وقراءتنا للقرآن وجميع عمالنا الصالحة واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة رضاك والجنة رضاك والجنة يا رب العالمين ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر <تصفيق> نجمعنا في مثل هذا الشهر فبهرك لنا فيه وإن قضيت بقطع هذا آخر شهر رمضان لنا هذا آخر حياتنا اللهم توفنا مسلمين وألحطنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فرج هم المهمومين وَنَفِّسْ كَرْبَ الْمَكْهُوبِينَ وَقْضِ الدَّيْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ وَاشْرِ مَرْضَانًا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اللهم اشْرِ مَرْضَانًا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اللهم إن كان مرضاً فشافه اللهم إن كان ممتلاً فعافه بحق هذه الليلة الأواخر من شهر رمضان يا رب العالمين وببركة قتم القرآن العظيم اللهم ارفع البلاء عنا Allahumma arfa' al-bala' anna Allahumma arfa' al-bala' anna Allahumma arfa' al anna al-ghala' arf wal-bala' wal-riba' wal-zalazil wal-mihan -al wa-suhu al-fitan maa zahara minha wa maa batan khususan fi baldatina Indonesia khas wa ansairi vilaadil muslimin aamah ya rabbal alameen Allahumma angsur ikwanan al-muslimin fi kulli makaan fauqa kulli wa tahta kulli semaa اللهم انصر قومنا مؤذرا اللهم انصرهم نصرا مؤذرا فتحا عاجلا خصوصا اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم اجبر كسرهم وتولى امرهم واحكم دماءهم دماءهم يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم عليك بعدوهم فانهم اللهم اللهم خذهم عزيز مقتدر اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية وأحسهم عددا وأقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا يحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مرفوض وعمل متقبل مبرور ودجارة لن تبور ودعاء مستجاب مقبول يا رب العالمين اللهم جعل اجتماعنا معنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم جعلنا ممن فاز بليلة القدر اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر وكتبت اللهم معظم الأجر يا رب العالمين اللهم احفظنا اللهم احفظنا وللمس اللهم احفظنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم احفظنا اللهم احفظنا جميعا اللهم احفظنا جميعا خصوصا لهذا في هذا المصلّى يا الله اللهم ارزقهم الصحة والعافية اللهم ارزقنا جميعا الصحة والعافية خصوصا لتعمير هذا المصلى اللهم ارزقنا الصحة والعافية خصوصا لهذا الجماعة المرصلنا بيت السلام يا الله اللهم ارزقنا الصحة والعافية وطول عمر بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما سألناك فعاطينا وما لم نسألك فابتدينا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا, ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مجاهدا إلا نصرته ولا دعية إلا سبيلك إلا ثبتته وصدقته ولا عقيما إلا بالذورية الصالحة رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا عذبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضولنا فيها صلا illa antana ala qadayaha wa yasartaha lana ya arhamar rahimin Allahumma innaka afuwwun kareemun tuhibbul afwa faghfir lana Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa faghfirna Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa faghfirna Allahumma inna na'udhu bi min sakhatik wa bi min 'uqubatik Wabika bika min kala la nahsithu lana an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik ummana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in